الباب الواحد والثمانون ومئتان باب النهي عن تنادي اثنين دون الثالث بغير اذنه إلا لحاجة وهو ان يتحدث سرا بحيث لا يسمعهما وفي معناه ما إذا تحدث اثنان بلسان لا يفهمه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث متفق عليه ورواه أبو داود وزاد قال أبو صالح قلت لابن عمر فأربعة قال لا يضرك ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري فدع ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا استأخرا شيئا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه متفق عليه.